فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قال, قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّ نَا وَأَشْهَدُ بِأَنَّ رَبن أَمَن بِمَاأَ زَللتَ وَاتَّبَعنَ الرسول فَكتُ بن مَ الشَّهِدين وَمكَروا وَمَكرَ اللهَّ واللهَّهُ خَيير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 وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّطَائَفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ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 وَقَالَ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهًا نَهَارًا وَاكْفُرُوا وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يؤتى